ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كداب ال فرعون والذين من قبرهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أُوتُوا الكتاب وَالْأُمِّينَ أسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم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 قال يا مريم ان لك هذا قالت ومن عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء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 قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 ورسولا إِلَى بني إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جئتكم بِآيَةٍ من رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ من الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا, آمنوا, بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا على آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذاركم اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم, أحدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون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 فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفا وما كان من المشركين إِنَّ أَوَّلَ بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا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 وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله عليكم الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الارض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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح, كمثل ريح فيها صر أَصَابَتْ حرث قوم ظلموا أنفسهم فَأَهْلَكَتْ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين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 وما النصر إِلَّا مِنْ عند اللَّهِ العزيز الحكيم ليقطع مِنْ من اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 قوم قرح فان قدمت القوم قرح مثل وتلك الايام نداولها بين الناس ويعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين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 ومن ينقرب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أَن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها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 يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار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 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين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 ثم أَنزَلَ عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وَطَائِفَةٌ قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الْجَاهِلِيَّةِ يقولون هل لنا من الْأَمْرِ من شيء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 ولقد عفى الله عَنْهُمْ ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا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 أَفَمَنِ اتَّبَعَ رضوان اللَّهِ كمن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير هُمْ دَرَجَاتٌ عند اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا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 وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أَوَلَمَّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم قُلْتُمْ أن هذا قل هو من عند أنفسكم إِنَّ الله على كل شيء قدير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 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 وَإِنَّمَا توفون أُجُورَكُمْ يوم الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم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 وأوثوا في سبيلي وَقَاتَلُوا وقتلوا لا عَنْهُمْ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جَنَّاتٍ أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب